لمصلحته فله ذلك وان اضر بصاحبه لانه رضي بالضرر لعلمه انه لا بد من السقي وان سقي لغيره وإن سقى لغير مصلحته لم يمكن منه لانه سفه وان اراد احدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك قد يكون السقي لمصلحة الثمرة وقد ويتضرر العصل وقد يكون العكس السقي لمصلحة الشجرة والثمرة تتضرر بالسقي في هذا الوقت لأنه في بعض الأوقات إذا سقيت الشجرة تحات ثمرها سقط أراد أحدهما أن يسعى في مصلحة حلاله مثلا صاحب الشجر والثمر ما له منها شيء يقول أريد أن اسقي الشجر الآن من أجل يتقوى للطلع في السنة الجاية يقول له صاحب الثمر يا اخي لا تسقي إذا أسقيت تساقطت ثمرتي أصبر على السقي حتى آخذ ثمرتي يقول ما علي منك أنا يهمنا الأصل يهمنا الشجر أبا أقوم عليه وأنت وثمرتك ما يهمني فتخاصم إليك فماذا أنت قائل يقول إن كان لأحدهما مصلحه في فعله فهما يمنع من مصلحته أنه حلاله ويسعى في تنميته وأما إذا لم يكن فيه مصلحة وإنما يريد أن يضار صاحبه فلا يقر على هذا مثلا عند بدو الصلاح جرت عادة الفلاحين أنهم يمنعون الماء عن الشجر حتى ينمو ويصلح فإن سقي في هذا الوقت تضرر الثمرة فأراد صاحب الشجر أن يسقي يقول يتقوى لطلع السنه الجاية نقول نسأل أهل الصنف المشتري مشتري الشجر يريد أن يسقي والصاحب الثمرة يريد أن يمنعه من السقي لا تتضرر ثمرته هل لمن أراد أن يسقي فائدة في سقي هذا او لا او مضاره لصاحبه قالوا مثلا نعم له فائدة فائدته اكثر يستفيد اذا سقي الشجر في هذا الاوان مثلا تخرج ثمرة السنة الجاية جيدة فهو يستفيد ومن المعلوم انه اذا سقي الان تضرر الثمر شيء من الضرر نقول لمن؟ لصاحب الأصل أن يسقي شجره ما دام له مصلحة في السقي قال أهل الصنف لا الوقت هذا لا مصلحة في السقي وضرره كبير على صاحب الثمرة والشجرة ما فائدة في سقيها الآن لا تستفيد شيئا نمنع صاحب الشجر من السقي حتى لا يتضرر صاحب الثمرة بدون أن يستفيد هو شيئا ومثل ذلك كذلك العكس لو مثلا كان السقي يفيد الثمرة فقال صاحب الثمرة أنا أريد أسقي وأكثر الماء لفائده الثمرة فقال صاحب الأصل صاحب البستان لا يا أخي تتعب الماء وكثرته يتعب العسل، يتعب الشجر يضرها نقول نرجع الى اهل الصنف ان قال اهل الصنف ان السقي يفيد الثمرة فله ان يسقي ولو تضرر صاحبه وان قالوا لا لا يفيد الثمرة وانما يضر بالشجره نقول اذا يمنع من السقي نعم فصل واذا باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وان لم يقل بحقوقها ففيه وجهان احدهما يدخل ايضا لانه متصل بها للبقاء فهو كاجزائها والثاني لا يدخل لان الارض اسم للعرصة دون ما فيها وان قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لان البستان اسم للارض ذات الشجر قول فصل واذا باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع اذا قال لك إذا قال مثلا أنا أريد أن أبيع هذه الأرض وأنت تريد الشراء قلت انا أشتري الأرض بحقوقها قال نعم أنا أبيع عليك هذه الأرض بحقوقها وفيها شجر وفيها بناء وفيها قباب ثم لما باع عليك جاء وأراد أن ينقل الشجر قال انا عندي أرض جديدة أبقى أنقل النخل هذا والشجر احطه في أرض الجديدة لأنني بيع عليك أرض فهل له ذلك لا ليس له ذلك لأنه باع الأرض بحقوقها إذا قال أبيع عليك هذه الأرض قلت له بحقوقها قال لا أنا أبيع عليك أرض فقط ثم اتفقتم على البيع ثم بعد نهايه البيع جاء بمعاوله وعماله يريد ان ينقل النخل فهل له ذلك نعم له ذلك لانه قال انا ابيع عليك الارض فقط ما ابيع عليك الارض بحقوقها وانت لك ارض اما الشجر لي القباب والصنادق هذه والحظائر كلها بنقلها، انا بعت عليك ارض فقط فله ذلك إلا إن قال بحقوقها فإنه يشمل كل ما عليها أو قال بي عليك البستان مثلا فيشمل كذلك الشجر والحظائر والصنادق وغيرها لأن البستان اسم للموقع ككل لكن إذا قال أبي عليك هذه الأرض مئة متر في مئة متر فله ان ينقل ما عليها من شجر وغيرها يعني اذا قال بحقوقها شمل الجميع واذا لم يقل بحقوقها قال ففيه وجهان هل يشمل او لا يشمل قيل يشمل لانه اشترى المشاهد وقيل لا يشمل لانه اشترى الارض فقط ولم تدخل الحقوق الاخرى بل الحقوق الاخرى للبائع نعم امباء الارض وما فيه الارض وفيها زرع لا يحصد الا مره كالحمطه والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لانه نماء ظاهر لفصله غايه فلم يدخل في بيع الارض كالطلع المؤبر وإذا باع الأرض وفيها زرع الزرع ما تعرض له سابقا الآن يبينه باع أرض شاسعة واسعة وفيها زرع هذا الزرع قد نبت لكنه مستوى ما يحصد الآن وسكتوا عنه ما شرطه هذا ولا هذا فإنه يكون لمن؟ يكون البائع مثل ثمرة النخل المؤبرة تكون للبائع مبقا إلى وقت أخذه هذا إذا كان مما يؤخذ مرة واحدة لأن في أشياء تؤخذ مرة واحدة وأشياء تؤخذ مرات تحصد ثم تنبت ثم تحصد ثم تنبت وهكذا فإذا كانت ما يؤخذ مرة واحدة فالزرع الذي عليها يكون للبائع ما دام أنه بدا وظهر مثل النخل المؤبر ثمرته فثمرته تكون للبائع نعم وسواء كان نباتا أو بذرة لأن البذرة مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز حتى وإن كان ما ظهر الزرع لكنه بذرها قبل أن يبيعها مثلاً بخمسة أيام بذرها والبذر هذا ما طلع إلى الآن لمن يكون إذا طلع يكون للبايع لأنه كالمودع في الأرض وباعها بدون البذر إلا إذا اشترطه المشتري نعم ويكون الزرع مبقاً إلى, إلى حين الحصاد كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصاد يا ما يقول احصد زرعك الآن احصده ماذا ما يستفاد منها لأن علف لكن اتركه حتى يستوي سنبله ثم احصده فهو مبقى في الارض إلى حين الحصاد كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ مثلها نعم فان اراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالارض لم يكن له ذلك لان منفعه لأن الارض انما حصلت مستثناه عن مقتضى العقد ضروره ابقاء الزرع انتبه لهذه فان اراد البائع قطع قطعه قبل وقته لينتفع بالارض الرجل عرض الارض للبيع والزرع الان ارتفع قدر عشر سنتين لمن يكون هذا الزرع هذا دام طلع وما بدور فهو للبايع مبقى الى متى مبقى الى وقت الحصاد الآن ما مضى على البذر إلا عشرة أيام بقي على وقت الحصاد مثلا خمسة أشهر مثلا يقول البائع مثلا أنا زارع الأرض هذه شعير والشعير هذا سيبقى في الأرض لخمسة أشهر أنا ما بحاجه بحاجة للشعير وقيمة زهيدة لكن أبا أحصده كله وأنبش الأرض ثم أزرعها بر أو أزرعها بطاطس أو أزرعها بصل لأن هذا أكثر فائدة يوقفها المشتري يقول له أصبر يا أخي تصرف في أرضي قال ما تصرف في أرضي أرضك لك لكن أنا لي الانتفاع بهذه الأرض خمسة أشهر فأنا أبا أشيل الزرع الحالي وضع بدله لمدة خمسة أشهر وإذا تمت خمسة الأشهر استلم أرضك هل له ذلك أو لا لا ليس له ذلك لأن ليس له الانتفاع بالأرض إلا فيما فيها حماية وحفظا لملكه أما كونه يخرب حلاله الحالي ويريد أن يضع فيها شيء آخر جديد نقول لا ما من مصلحته ما من حقك هذا معناه قول المؤلف فان اراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالارض يقول بقطع الشعير هذا ما في فائده اريد ان اغرسها بطاطس والبطاطس يكفي فيه أربعة اشهر وبعد الاربعه اشهر استلم أرضك نقول ليس له ذلك لان ليس له حجز الارض الا فيما كان موجودا من قبل فتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته فتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر مثله يعني المتاع في الدار مثل الزرع في الارض يعني باع هذا المستودع كما تقدم لنا وهذا المستودع مملوء بالبضائع جرى العرف ان مثل هذا يسمح له بنقله لمده شهر جرى العرف على أن نقل هذه البضائع بهذه الكثرة لمدة شهر هذا الذي باع المستودع مثلا وينقل البضاعة أراد نقل البضاعة في يوم سهر عليها ليل نهار ونقلها في يوم واحد وجاب بضاعة أخرى بدلها وخزنها في المستودع قالنا المستودع هذا لاستغله لمده شهر لكني عجلت النقل لاجل استفيد منه مره اخرى هل له ذلك يخزن في ملك غيره لا وانما جرى العرف انه يمهل في النقل المعتاد لكن لو كلف نفسه ونقل ما ينقل في شهر نقله في يوم فلا يستلم المستودع ويستمر ينتبع به لمدة 29 يوم وليس له فيه بضاعة هذا مثله نعم والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض الحصاد حصاد الثمرة هذه التي اشترطها البائع وصارت له من يحصدها البائع ولا المشتري المشتري الذي ليس له شيء الحصاد على البائع بعدما حصد بطبيعة الحال جرت العادة على ان الفلاحين بعد الحصاد ياتون بشيء يسوي الارض حتى ما تبقى حفر هذا البائع حصد الزرع وبقيت الارض حفر يقول استلم ارضك يقول لا يا اخي ما استلم ارضي بهذا الشكل واسها يقول لا انا واسيلك ارضك ما علي منك الارض انت تتولاها من يتولى مواساتها البائع الذي حفرها لاخذ ثمرته حفرها ينزمه يعودها كما كانت مثل ما لو باع دارا وفي هذه الدار احجار او ارضا واسعه وفيها احجار بعضها في الارض وبعضها بارز واشترط البائع ان الاحجار هذه له فنقل البائع هذه الاحجار فبقيت الارض محفره الا يلزمه مواساتها وتسليمها كما كانت يلزمه ذلك فكذلك صاحب الثمره بعدما ياخذ ثمرته عليه ان يسوي الارض نعم. وان اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمره المؤبرة ولا تضر جهالته لانه دخل في البيع تبعا للارض فاشبه الثمره بعد تابيرها وان اشترطها المشتري في البيع يعني هذه الثمار او الزروع او الاحجار او اي شيء مما تقدم المشتري اشترطها قال البذر الذي بذرته امس او قبل اسبوع هذا لي فرضي البائع بهذا هل يصح او يقال انه اشترط شيء مجهول لا نقول المجهول هذا يتسامح فيه لانه تبع لشيء معلوم جاء مثلا واطلع على هذه الارض وجد فيها احجار البارز منها حجر جيد ويستفاد منه في امور كثيرة واللي مختفي بالارض ما يدر عنه اهو حجر نظيف يستفاد منه ام هو حجر تالف لا قيمة له فاشترى الأرض بالحجارة التي فيها الظاهر بين والخفي لا يدر عنه هل الجهالة بما خفي يضر بالبيع أم لا لا لا يضر بالبيع لأن المجهول هذا تبعا للمعلوم نعم. وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الارض فان قال البائع انا احوله على وجه لا يضر وفعل سقط الخيار لزوال العيب البائع بذر الارض واشقاها وصارت ارضا مستويه ولا يرى فيها اثر زرع فعرضها للبيع، فجاء المشتري، فعجبته الأرض، أرض مستوية مثل الكف، فاشتراها فبعد شرائه إياها بيوم أو يومين أو أسبوع بدأ الزرع ظهر. قال ما هذا؟ قال البائع هذا زرع لي. انا باذرها قبل ربيع عليك خلا يا اخي ما اشتريت منك ارضا انت زارعها انا اشتريت الارض على اساس انها تكون لي من الان اما اشتري ارض اقابلها خمسه اشهر او اكثر من ذلك حتى تحصد زرعك اللي الان توه طالع لا نقول لمن جهل الحال الخيار جاهل الحال واصبح له الخيار البائع حريص على البيع قال الان انا أحرث الزرع هذا كله وابيعه والأرض ارضك ليس له خيار ما دام انها صارت الارض ستعود اليك ما توقعها فلا خيار له نعم وان اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تعبيره فله الخيار ايضا مثال كذلك اشترى نخل بادي فيه الطلع فاشتراه على نية ان الطلع هذا له فلما ركز النظر واذا النخل مؤبر قبل عشرة ايام يقول انا اشتريته على نية انا اعرف انه المؤبر للبايع. لكن انا اشتريته اظن انه لم يؤبر فانا اريد الثمرة لي فاذا بالثمرة كل البائع وانا ماذا استفيد اسقي الشجر سنة ما اجني منه ثمرة لا نقول لمن جهل الحال الخيار اذا كان انه يجهل انه مؤبر وتبين انه مؤبر ليس له فلاه الخيار وان بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لان الضرر لا يزول بقطعه لانه يفوت عليه ثمرته عاما هذا بخلاف الزرع المؤبر قال البائع مثلا انا اقطعه ولا اريد انا ثمره قال لا يا اخي ما هو الضرر عليك انت الضرر علينا انا اريد الثمره لنفسي فأنت تنازل عن الثمرة ما, ما في مانع لكن تقول لا أبا ألزمك بالشراء أقطع الثمرة تقول لا لا تلزمني بالشراء تفسد علي وعلى نفسك الثمرة إما أن تترك الثمرة لي حسب ما توقعت فبها لكن تفسدها علي وعليك لا بخلاف الزرع فهو أصلا شرع أرض ما فيها ثمرة ثم تبين أن فيها زرع فقال البائع أنا أحرث الزرع هذا كله وأزيله نقول لا خيار حينئذ للمشتري لأن أرضه ستبقى كما كانت بخلاف الثمره فإذا قال البائع أنا أقطع الثمار كلها وأسلمك الشجر نقول لا هذا لا يزيل خياره لأنك تحرمه من الثمره لمدة سنة إذا قطعت اتركها له ولا خيار له حينئذ يكون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل انا اعمل في نهار رمضان في اعمال البناء واحيانا يدخل, يدخل الغبار الى حلقي بدون قصد فهل علي شيء لا يعثر هذا والحمد لله الاشياء التي تلحق الانسان بدون خياره مثل اجتمع ريقه في فمه فبلعه دخل في مكان فيه غبار فدخل الغبار في حلقه وخياشيمه كان يشتغل في دقيق مثلا والمرأة تنخل الدقيق مثلا فطار من غبار الدقيق إلى فمها أو أنفها فلا يؤثر هذا والحمد لله تمضمض من اجل الصلاة واستنشق من اجل الوضوء في اثناء الوضوء تمضمض واستنشق فدخل الماء الى حلقه بدون قصد منه وانما غصبا عليه فلا يؤثر هذا والحمد لله على صيامه فصيامه صحيح يقول إنه ناعم وزوجته حوله في الفراش فبمقاربته من زوجته أنزل تحركت شعوته فأنزل نقول هذا لا يخلو إن كان نائم نائم واحتلم فهذا لا يؤثر على الصيام صيامه صحيح وانما عليه الاغتسال ويتم صومه واما اذا كان كما ذكر في حال احتكاك مع زوجته ومباشره مباشره لزوجته فحصل الانزال بمباشرته اياها ففي هذه الحال يلزمه اتمام الصوم وعليه قضاؤه وليس عليه كفارة لأن الإنزال بدون جماع ما يلزم به الكفارة وإنما الكفارة تكون في الجماع إذا جامع في نهار رمضان فالكفارة حينئذ وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وتاب وقضى ذلك اليوم هذا في حال الجماع الكفارة هذه في حال الجماع أما في حال المباشرة أو القرب منها ف... وأنزل فإن عليه قضى ذلك اليوم يقول هل علي كفاره لا الكفاره لا ليس عليه شيء وانما اذا كان الانزال بسبب احتلام من نومه وهو نائم فهذا ليس عليه شيء وصيامه صحيح لان المراه اذا نام مثلا بعد الفجر او بعد الظهر او ضحى وهو صائم ثم احتلم فصومه صحيح وانما عليه الاغتسال لهذا الاحتلام فقط وصيامه صحيح وليس عليه قضاء اما اذا كان الانزال هذا نتيجة القرب من الزوجة فان عليه قضاء ذلك اليوم ويبتعد عما يؤثر عليه في صيامه يسال عن استخدام قطره العين في نهار رمضان القطره اولا العين ليست منفذ للمعده بخلاف الفم والانف فالانف منفذ فالعين ليست منفذ لكن ان قطر ولم يشعر بشيء فصومه صحيح إن شاء الله وأما إذا قطر وشعر بطعم القطر في حلقه